موسوعه ا ل ن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه

ل ف ض ح س ن ا م ا ك ث ي ن فيه أ ب د ا

أن أصحاب ا ل ك ه ف و ا ل ر ق ي م ك ا ن و ا من آياتنا ع ج ب ا إذ أ و ل ف ت ي ة إ ل ى ا ل ك ه ف ف ق ا ل و ا ربنا

ص ا ل م ا لبثوا امدا نحن نقص عليك ن ب أ ه م بالحق إ ن ه م فتيه

إ ن ه م ف د ي ة آ م ن و ا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم

لفضيله ك ذ ب الدكتور و إ م ح م إ راتب ا ل ن ا ب ل س

اسماء طلعت الله ن و ا غربت ل ح ي ن ى

ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم ذ ا ت ا ل ي م ي ن و ذ ا ت ا ل ش م الحسنى

ي أ ت ك م برزق من هو ليتلطف ولا يشعرن بكم أ ح د ا إ ن ه م ان يظهروا عليكم يرجموكم يرجمو

س ي ق و ل و ن ث ل ا ث ل ر ا ب ع ه م ك ل ب ه م و ي ق و ل و ن خ م س ا ل ا د س ه م ك ل ب ه م ي ه

و ل ا ت و ر م ح م ر ا ت ا ل

وأبصر به و أ س م ع م ا ل ه م ن ا ب ل ي ولا ي ش ر ك حكمه في للعلوم ا أوحي إ ل ي ك ك من ت ا ب ربك ل ا م ي ه

ل ل ك فاصبر ت تجد من دونه ملتحدا ه دونه ولن و من ا نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم

いい

و ح ف ف ن ا ه م ا ب ن خ ل س ي ل ل ع ل ه م ا زرعا ك ل ا س ل ن ت ي ن آتت أ ك ل ه ا و ل م تظلم م ن ه ش ي ئ ا و ف ج ر ن ا ا خ ل ى

كان له ثمر فقال ل ص ا ح ب ه وهو يحاور ه أ ن ا أ ك ث ر من كماله و أ ع ز نفرا ودخل جنه ت وهو ظالم لنفسه قال ما

له ص اكفرت ح يحاوره ب ه وهو أ بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك بالذي

جنتك ق ل ت م ا ش ا ء

موسوعه النابلسي ت ت ط ع للعلوم ه ط أ ح ي ط ب ث ا ر ل ا س ل ب م ي ه

「あなたは」

موسوعه نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك النابلسي ل ل ع م و م الاسلاميه ن ل

و و ض ع ا ل ك ت و ر م ح ر ا ب النابلسي

وَإِذْ قُلْنَا ِْ ل ل موسوعه َََ ل ا ا ئ ِِ ك ة س ْ ج ُُ د ا لِآدَمَ َ ف ََ ج د ُ ا ل َّ ا إ ب ل ِ ي س َ كَانَ م ِ ن َ ا ل ْ ج ِِ ن ّ ف ف ََ س ََ عَنْ ق أ َ م ْ ر ر َِِ ب ّ ه ِ

و م ا ك ن ت م ا ء الله م ي ويوم عبدا زعمتم ا ل ه م و ج ع ل ن ا ب ى

و ر ض ي ا ل د ك ر م ح ر ن ي

م و نرسل ا ل م ر س ل ي ن إ ل ا م ب ش ر ي ن ومنذرين و ي ج ا د ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب ا ل ب ا ط ل ل ي د ح و ا الحق واتخذوا

ربك الغفور الرحمة وربك الغفور ذو ا ل ر ح م ة لو ياخذهم ؤ بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم

تلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واذ قال موسى لفتاهم

أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه

و ا ت موسوعه ب في النابلسي ب عجبا ح ر للعلوم ا ل ا ف س ل ا م ي ا

من عندنا وعلمناه, وعلمناه من لدنا علما عندنا لدنا قال له موسى هل اتبعك على أ ن تعلمني من

لن تطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال شاء ستجدني إن شاء

فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا

ف ط ل ق حتى إ ذ ا أ ت يا أ ه ل ق ر ي ة استطعما أ ه ل ه ا ا س ت ط ع م ا

وَكَانَ ا ر ء ه ملك م ياخذ كل سفينه غصباب وأما, واما الغلام فكان ابواه مؤمنين ي ن فَخَشِيْنَا

ل ض ي ل ه ا و د ك ت و ر ا ح م د راتب ا ل ن ا

あ<音楽>

حتى إذا بلغ موسوعه ا ل غ ر ب ل س ي ل ي ع ل و م ا ل و س ل ا م ي ه ا ق و م ا ق ل ن ا يا ذ ا ا ل ق ر ن ي ن إ ى

موسوعه النابلسي ت للعلوم ه م الاسلاميه ك وقد أ ح ط ن ب ا ل د خبرا ثم

موسوعه ا إ ذ ا ب ل غ ب ي ن ا ل س د ي ن وجد من ا م ي

خ ر ج س و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ف ي ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني فأعينوني

ل ج ع ل ب ي ن ك م و ب ي ن ه م د راتب ا ل ن

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعنا